والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفر وتفريقا بين المؤمنين وإلصادا لمن حارب الله ورسوله وإلصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ول يحلف إن أردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون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 أفمن أسس بنيانه على قوة من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر فنهر ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر فنهر فنهر به في نار جهنم والله لا يهدى القوم الضالين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ليبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة